أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الله بيته الله الطاهرين المرجحات تقصد بالمرجحات هنا ما يرجح الحجة على الاخرى يعني على الحجة الاخرى بعد فرض حجيتهما معا في انفسهما عندما حصلت تعارض بين الخبرين رواية شريفة عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ورواية أخرى عن مولانا رمام الباكر عليه الصلاة والسلام وحصل التعارض بينهما كيف يعمل الفقيه حسب ما قرأنا البارحة عليه أولا أن يبحث عن المرجحات المنصوصه المرجحات التي وردت في النصوص الشرعية ليش حتى يرجح يرجع للمرجحات ليش بيّن حتى يرجّح حجّة على حجّة لاحظوا حجّة على حجّة الرواية الأولى هي حجّة الرواية الثانية هي أيضا حجّة يرجّح حجّة على حجّة يعني الحجّة الأولى أقوى في الحجّية شوفوا مثلا بالنسبة إلى الأعلميات شنو معنى؟ انت تقلد هذا المجتهد او هذا المجتهد هذا قوله حجة وذاك قوله حجة انه هذا حجة وذاك مو مجتهد اصلاح لا الكل كلامهم حجة لكن عند الشيخ نأخذ بالاعلام ليش ان هذا اقوى في الحجيون هذا طبيب وذاك طبيب هذا عنده شهادة وذاك عنده شهادة مو انه هذا المثال ما قاري ولا درس الشجائف فاتح مطار عرفتو شنون؟ هذا طبيب وذاك طبيب دائماً إلغاء الآخر خطأ إلغاء الآخر خطأ لا هذا طبيب وذاك طبيب السلام عليكم ورحمة الله هذا مجتهد وذاك مشتهد لكن انت تقلد الأعلى أنت ترجع للصبيب الأفضل مو أنه ذاك كلام مو حجة بالروايات نفس الشيء عندما نأخذ بروايتين مو معنى أن الرواية الأخرى ليست بحجة إذا ما كانت حجة ما كان بإمكانها أن تعارض هذا الخبر هذه هي حجة وتلك حجة لكن نأخذ بالمرجحات حتى نقدم أقوى الحجتين حتى نقدم أقوى الحجتين نحظوا المقصود بالمرجحات هنا هنا يعني في باب تعارض الخبرين هنا يعني في باب تعارض الخبرين ما ما يعني المرجحات التي ما يرجح الحجة على الحجة الاخرى يعني الحديث الاول على الحديث الثاني مثلا وكلهما حجة بعد فرض حجتيهما حجتيهما, حجتيهما حجتي الخبرين شوفوا لفظ الخبرين غير مذكور في التعبير الان في العباره اللي تريناها اقول افضل خبرين او اقول افضل حجتين ما في لا افضل خبرين لكنه هذا يسمى بالمرجع المعنوي احيانا المرجع يكون لفظي يعني مرجع الضمير يكون لفظيا احيانا مرجع الضمير يكون معنويا يعني يستفاد من معنى الكلام انا الان اقول لفظ الخبرين شنون احنا رجعنا للخبرين لان مرجع الضمير قد يكون لفظيا وقد يكون شنو معنويا هنا المرجع يكون معنويا بعد فرض حجيتهما ان حجيتهما ان حجية الخبرين بعد فرض حجيتهما ان حجية الخبرين معان يعني كلاهما حجة في أنفسهما, في انفسهما يعني مع قطع النظر عن التعارف يعني الخبر الاول بما هو هو هو والخبر الثاني بما هو هو هو هو يعني مع هو النظر عن التعارض هو هو يحصل التعارض فعلينا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو عما يكون أصل الحج شوفوا المرجحات لا تكون أصل الحجية لا تكون يعني لا تشكل المرجحات لا تشكل الحجية وأصلها وإنما الخبر هو حجة المرجح يجعلها أقوى في الحجية الأقوائية الأرجحية مو أصل الحجية أصل الحجية لازم تكون موجودة شوفوا لا لا يعني ليس المقصود بالمرجحات لا يعني ليس المقصود بالمرجحات عما يعني عن شيء يقوم يقوم يعني يشتل يعني يكون قواما واساسا عرفتش لان يعني يشتل اصل الحجة يعني اصل الحجة يبتني على هذا الشيء لا ما يبتني عليه أصل الحجة لا يعتبر من المرجحات وإنما يعتبر من أسس حجية الخبر ربك شلون يعني أن يكون عادلا أن يكون عادلا من المرجحات لا لأن إذا مو عادل أصلا الخبر مو حجه ان يكون اعدلا شوفوا هذا المرجح المرجح مو اصل للحجية مو اساق للحجية وانما يكون مرجح للحجية فالاعدلية هي المرجح مو العادل لاحظوا شون ان يكون الراوي ثقة هذا مرجح لا ليش هذا مو مرجح لان هذا اساس لحجية الخبر اذا مو الخبر اصلا مو صج شنو المرجح المرجح ان يكون اكثر وثوقا ان يكون شنو اكثر وثوقا هذا يصير مرجح فاذا المرجحات ترجح حجه على حجة لا تكون مقوما لاصل الحجية المقوم لاصل الحجية مثل شنو مثل, عدالة. مثل الثقة هذه مقوم لاصل الحجية هذه ليست من المرجحات ويميزها يعني يميز الحجة عن حجه شل اللي يميز الحج عن اللا حج؟ العدالة العدالة تميّن الخبر الحج عن اللا حج إن جاءكم فاسق بنبئين بتبينوا خبر الفاسق ليس بحج فالعدالة ليست من المرجحة الأعدلية من المرجحات عرفتوا الدقة في التعبير؟ فإذا ويميزها يعني يميز الحجه عن الله حجه المرجح هل يميز الحجه عن الله حجه لا المرجح يرجح حجة على حجه لا خصوص زين يعني خبريني في مسلسل الله متعال شنو في العداله في الحجيه أما المرجح يأتي يرجح أحد الخبرين على الآخر يقول هذا أقوى حجة لكون الراوي أغبط لكون الراوي أكثر ثقة لكون الراوي أكثر عدالة وهكذا. وتنقسم إذن عرفنا أن المرجحات ترجح حجة على حجة مو تبين أصل الحجية عرفت رون الفرق الدقيق وين جيد وتنقسم المرجحات إلى منصوصة منصوصة يعني ما ورد النص الشرعي بها منصوصة يعني شنو يعني ما ورد النص الشرعي بها وغير منصوصة مرجحات غير منصوصة يعني لم يرد بذلك شنو نص شرائي راح نبين ولا نأتي إلى المرجحات المنصوصة ويراد بالمرجحات المنصوصة شنو هي التي ورد فيها يعني في هذه المرجحات نص شرعي نص شرعي يعني شنو يعني حديث شرعي شلون ورد فيها نص شرعي يعني حديث شرعي ورواية شرعية وهي ثلاثة الشهرة في الرواية قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين اصحابك يعني شنو اللي اشتهر بين الاصحاب بين العلماء بين الرواة؟ خذ بهذه الرواية المشهورة اما الروايه الشاذة الضعيفه فلا تأخذ بها الشهرة في الرواية، الشهرة في الرواية يعني شنو؟ احنا عندنا شهرة في الفتوى عندنا شهرة في الرواية، الشهرة في الروايه يعني هذه الروايه مشهورة نقلها في كتب الحديث. أعرفش ماذا؟ مشهورا نقلها في كتب الحديث هذه الرواية مشهورا نقلها في كتب الحديث هذا هو المرجح الأول إذن لو قالت الرواية الأولى بأن ثمن العذره صحف وقالت الرواية الثانية لا بأس ببيع العذرة نأتي الى الروايتين ننظر ايهما اشهر يعني مثلا الرواية الاولى ذكرها الشيخ الطوسي في كتابه الشيخ الصدوق في كتبه الكليني في الكافي مثلا صاحب الوسائل صاحب المستدرات اما الرواية الثانية فقد رواها مثلا الشيخ الصدوق فقط يا هو اللي يصير المشهور؟ الرواية الأولى ناخر بالأولى إذن الشهرة في الرواية الشهرة في الرواية يعني ما رواها المشهور ما كانت روايته أشهر من الرواية الأخرى أو بعبارة من أخرى مثل ما قاتب جوا أن يكون نقل الروايات في كتب الحديث شنو؟ مشهورا موافقة الكتاب والسنة أن يكون الحديث أوفق للكتاب والسنة من الحديث الآخر الحديث يكون أوفق للكتاب يعني القرآن الكريم والسنة يعني الروايات الشريفة من الحديث الآخر مثلا شوفوا ثمان العذرة شخص لا الشريفة لا بأس ببيع العذراء أيهما يوافق الكتاب احل الله الباية يهو ليوافق لا بأس ببيع العذر. فهذا وافق الكتاب فهذا يكون من المرجحات نعمل في الحديث الذي يوافق الكتاب عرفت شنون؟ موافقه الكتاب والشن جيم مخالفة العام يعني ما يخالف العام اذا كان حديث يوافق العام وحديث يخالف العام وماكو مرجح اخر ما نعمل هسه ليش لان هذا اللي يوافق العام احتمال تقيه احتمال شنو تقيه واحتمال تقيه الحديث الاخر ما موجود الحديث اللي يخالف العام هو ما بيه احتمال التقيه واضح فإذا هذه من المرجحات المنصوصة منصوصة يعني شنو؟ يعني وردت الرواية بذلك والنف الذي تضمنها النفا الحديث الذي تضمن هذه المرجحات المذكورة اللي ذكرناها هاي الثلاثات هي مقبولة عمر بن حمضلة من أصحاب الامام الصادق عليه السلام مقبولة يعني الرواية تقبلها العلماء عمل العلماء بوثقها استسمعوا بالرواية المقبولة ما رأيكم شنو؟ مقبولة أمار ابن حمزة مقبولة لنا يعني المراد الرواية التي تلقاها العلماء بالشئم القبول وهو يعني هو الحديث هذا قال قال منه الراوي يعني من الراوي هو عمر ابن حمزة سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن رجلين من أفقابنا يعني اثنين من الشيعة بينهما منازعة اختلاف يعني إذا لا راجعوا إلى اثنين من العلماء ما راجعوا إلى عالم واحد في حل النزاع رجل أو لا من العلماء، فكل علم استنبت الحكم وفق حديث الخاص. السلام عليكم. فإن كان الحديث هو طويل، فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا رجلا يعني عالما. كل رجل يعني ذول الشيء اللي اختار اختار رجلا من اصحابنا راضيا ان يكون يعني حاضن العالمات الناظرين في حقهما الناظرين في حقيهما ان يحكم في قضيتهما في مسالههما واختلف في ما حكم واختلف في ما حكمه حصل الاختلاف كمان. يعني العالم الاول حكم مثلا بحلية بيع العذرة وفقا للحديثة لا بايش بيع العذرة العالم الثاني حكم بحرمة بيع العذرة وفقا للحديث الثاني ثمن شنو سقط. وَكِلَاهُمَا اِخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قلنا للعالم الاول ليش افتيت بحرمة بيئة الاثرة قال لهذا الحديث للعالم الثاني قلنا ليش افتيت بحلية ذلك قال للحديث الاخر اِخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ مو حديث غيركم لا الاحاديث المروية عن الامام قال عليه الضرص الصلاة والسلام وَالْحُكْمُ مَا حَجَمَ بِهِ شوفوا شكوا شلوهما عادلة لكن الأعدل هو المقدم في الاختلاف وَأَفْقَهُهُمَا هناك بين العدالة وبين الفقه العدالة التقوى يعني الفقه شنو؟ العلمية هما إشارة إلى العلمية والاجتهاد. عندناهما إشارة إلى الورع والتقوا. وأصدقهما في الحديث. أصدقهما في الحديث يعني الذي يكون أصدق في نقل الحديث. أصدق في نقل الحديث يعني شنو يعني أضبط في نقل الحديث. رقشنا. وأورعهما. أورعهما يعني أتقاهما. هذا. الاعجل يشمله لكن تاكيد شنو بعد ذكر الخاص بعد العام تاكيد اكثر زي الاورع يعني الاتقى اللي يخاف من الله عز وجل اكثر ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر لا يلتفد يعني شنو يعني يترك ذاكه يعني لا يعمل وفق ذلك الذي حكم به الاخر تجيح قال عمر بن حنبل يعني قلت يعني اللذي امام صلوات الله وسلامه عليه فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا يعني ما تفرير عدلان يعني كلاهما في مرتبة واحدة مرضيان مرضيان يعني قد راضي بهم الأصحاب من حيث الفقه والصدق والتقوى والورع مرضيان يعني في مرتبة واحدة لا يفضل واحد منهما على الآخر الأصحاب والشيعة ما فضلوا هذا على ذا رأيت إيش لا قال يعني عمر بن حمزة فقال, يعني فقال الامام عليه السلام في الجواب ينظر الى ما كان من روايتهم عنه شوفوا المرجحات الاولى كانت مرجحات في الراوي عدل اصدق أفقه أتقى ما نرابط بالرواية الراوي هو الأعدل الراوي هو الأفقه الراوي هو الأفضل الراوي هو الأتقى أما المرجحات اللي الآن نريد نقراها مرجحات في الرواية شبوك قال ينظر إلى ما كان ما يعني إلى الحديث الى الحديث الذي كان من روايتهم عنا يعني الحديث اللي رووه عنا في ذلك يعني في هذا الحكم في ذلك يعني في الحكم الذي حكموا به الحكم الذي حكموا به يعني حكم العالم الاول وحكم العالم الثاني به يعني بالحكم يرجع به بالذي المجمع عليه من اصحابك شوف اي الحكمين قد اجمع الاصحاب عليه شوفوا هذه نظر الى الرواية والحديث مو الى الرواية المجمع عليه يعني اجتمع عليه أصحاب المجمع عليه من أصحابه يعني على الأصحاب يعني علماء الشيعة اجمعوا عليه فيأخذ به يعني به يعني بالمجمع عليه من حكمنا يعني هذا المجمع عليه من حكمنا نأخذ عليه أما غير المجمع عليه من حكمنا يعني من الحديث الآخر فلا يأخذ به ويترك الشاذ الشاذ يعني شنو هو الإمام يفسر الذي هذا تفسير للشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ليش فإن المجمع عليه يعني اللي متفق عليه لا ريب فيه لا ريب فيه يعني شنو يعني ما بيشكار لأن العلماء اجتمعوا عليه فيبدو هذا أداك وأصاح ان المجمع على الاقرار ايدتي وانما الامور ثلاثه الأمور على ثلاثه اقسام امرن بين رشده امر بين الرشد يعني اللي واضح مثل اتباع اهل البيت اتباع اهل البيت, البيت. بين الرشد فيتبع فيجتمع عليه يتبع ذلك وأمر بين غير امر بين غير مثل شنو اتباع هذا اللي خالف وقال البيت من بن يومية وبن العباس ومن نصب نفسه خليفه في قبال امير المؤمنين صحيح هذا امر بين غير غير يعني غلاله فيجتنب فيجتنب يعني يتوعد وامر مشين أمر مشكل يعني شنو؟ يعني لو شككنا في الشيء هل هذا من البين؟ لو مو من البين هل هذا من الصلاح أم من الفساد؟ هل هذا حلال حرام هذا يسمى من الشبهات وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله وإلى خلفاء الرسول يعني اهل البيت قال رسول الله صلى الله عليه واله حلال بين مثل شرب الماء وحرام بين مثل شرب الخمر وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات هذا مكروه نعمله هذا مستحب نتركه مره واحد من الطلبه كان سامع بمقامات العلماء السابقين وانهم من اصحاب الكرامات وكان بعض المقاشفات لهم وكان يلتقون بمثلا الى ان صلوات الله عليهم اجمعين فقال شو بعد حوزاتنا قليله إحنا ليش ما نصل الى هذه الدرجات ففي يوم من الايام راى في المنام احد كبار العلماء اللي هم من اصحاب الكرامات فقال لنا شيخنا او سيدنا شنو الفرق اللي فات انتو سابقا كنتو اصحاب كرامات وكذا ونحن لا فقال له نحن كان عندنا تكليفين عندنا تكليفات واجب حرام انتو عندكم خمس واجب حرام متعب مكروم وفاهم هذا الفطر. يعني احنا اللي الله يريدك نسويه الواجب هو واجب المستحب ايضا كنا نلزم انفسنا بالعمل دي. المكروه كنا نلزم انفسنا شنو بتبكي والمضاح كنا نقصد فيه نية القربه حتى يصبح شنو مستحب اما انتم هذا مستحب فيجوز تركه وهذا مكروه فيجوز فعله فخسرت على المقامات وهذه الحالات الروحانية شوفوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول حلال بين وحرام بين وأك الشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات شنو؟ نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم الروايه معناها صور واضح قلت فان كان الخبران عنكما مشهورين الخبران لو كان مشهورين مول إبام قال خذ بما اشتهر بين أصحابك هذه رواية مشهورة وهذه أيضا رواية مشهورة فماذا نعمل قد رواهما الثقات عنكم يعني مجموعة من الثقات رواه الحديث الأول مجموعة من الثقات رواه الحديث الثاني قال عليه السلام ينظر فما يعني فالحديث الذي ما يعني الحديث الذي وافق حكمه حكم الكتاب والسنة يعني حكم القرآن الكريم وسائر الروايات الشريفة وخالف العام فيؤخذ بهذا الحديث ويترك ما يعني الحديث الذي ما يعني الحديث الذي خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ليش؟ لأن الموافق للعامة احتمال فيه احتمال التقية يعني احتمال التقيه موجود جدا قلت جعلت في الرواية كان رأيناهما موافقا للكتاب ومخالفان للعامة يعني شنو مخالفان للعامة يعني قسم من العامة فتواهم على صدق الرواية الأولى وقسم من العامة فتواهم على صدق الرواية الثانية فماذا نعمل بل لا قبل ما نصل إلى المرحلة الروايتان موافقان للكتاب والسنة لكن أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة ليش الراوي أخذ يفرج بينهما لأن الإمام صلوات الله عليه في المرجح السابق جمع بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة قال انظر إلى ما وافق الكتاب وخالف العامة فهنا يقول الراوي جعلت حداك يعني نفسي لك الفدا أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه يعني حكم المسألة حكم الموضوع حكمه يعني حكم الحكم الحكم اللي أختوا به عرف حكمه يعني الحكم الذي أختوا به الحكم حكمه الضمير في حكمه راجع للحكم من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعام والآخر مخالفا لهم يعني للعام يعني الخبران يوافقان الكتاب والسنة ولكن شنو أحد الخبرين يوافق للعام والآخر ب الخبرين يؤخذ قال عليه السلام ما خالف العامه فيه الرشاد الرشاد معنى الرشد وهو ما يخالف الضلال الرشاد معنى اصابه الحق الرشاد معنى الصواب هذه معاني ثلاثه ذكروها اهل اللغه الرشاد ما يخالف الضلال وهو الرشد الرشاد اصابه الحق الرشاد هو الصواب وبالفعل كذلك لانهم اتبعوا غير الطريق اللي الله ورسوله عين لهم فوقعوا في الضلال اما اللي يخالفهم يعني صار في الطريق المستقيم فقلت جعلت في فان وافقهما الخبران الخبران يوافقان العامة جميعا يعني من العام أفتوا وفق الخبر الأول تسم من العام أفتوا وفق الخبر الثاني قال شوفوا دقه في التعديد ينظر إلى ما يعني الحديث الذي الحكم الذي هم يعني العام إليه الضمير جعل لما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 يميلون إليه حكامهم وقضاتهم يترك ويؤخذ بالاخر فرقت شو؟ قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا يعني قسم منهم أميل إلى هذا الحديث وقسم منهم أميل إلى ذاك الحديث شو يسوي؟ الامام صلوات الله عليه يقول اذا هذه شبعته وعلمها الى اهلها فتوقع الامام ما يقول استبع باحد الخبرين لا اذا كان ذلك يعني اذا وصلت الى الطريق المسدود اذا كان ذلك انا وصلت الى الطريق المسدود فارجه يعني فارجه اذا نرجع للحكم فارجه يعني فارج الحكم ارجه يعني شنو اخره فارجه يعني اخره فارجه يعني اخر الحكم حتى تلقى امامته صلوات الله عليه هذا في زمن الحضور اما في زمن الغيبة فباعتبار انه قد لا يوفق للتشرف بحضور الامام فشنو عليه ان يأخذ بالاصول الاملية عليه ان يأخذ بالاصول الاملية و بعض الفقهاء كانوا من الموفقين للتشرف بحضور الامام احيانا يعني مثلا العلامه الحل رضوان الله تعالى عليه حسب ما ينقل عنه كان ياتي و يتوسل بالامام امير المؤمنين صلوات الله عليه في المعضلات الفقهيه فيوم من الأيام خرج العلامه نحو مسجد السهلة فيقول تلميذه خرجت خلفه إلى أن وصلت إليه يعني بعدما أخذ يكلم شخصا في مسجد السهلة ولم أره فعندما سألت ذلك وأصررت عليه قال عند المشكلات الفقهية كنت آتي إلى الإمام امير المؤمنين في هذه المرة الامام امرني بان اذهب الى مولانا الامام الحجاج عزي الله خرجه الشعي فقال هو في مسجد السهلة الآن فاذهب اليه وسلم طبعا هذا مو معناته ان العلام الحلي في كل مسائله الامام كان يقول له ولذلك تشوف العلام الحلي في كتبه الفقهيه كل الكتاب أكثر بشكل يعني في التبكرة فتواه بشكل وفي التبصرة بشكل آخر إذا كان مسدد من كل النواحي كان ومجلس إذا أشكره أكثر شوفوا غيبة الإمام عجر الله فرجه الشريف مما يترتب عليه أن نكون محرومين من كثير من الحيوظات اللي هي في عصر الحضور يعطر الحضور حكوا فيوضات تخص بعطر الحضور واحد يتشرف بلقاء الإمام يتألي الإمام الغيبة معناها أننا قد حرمنا من حضور الإمام عرفت شنان يعني الغيبة هذه هي معناها ولذلك التشرف وحل المشكلة من قبل الإمام والتسديد من قبل الإمام هذه الأمور تكون في الموارد الخاصة التي يراها الإمام ويأمر بها الله عز وجل مو هي قاعدة كليه أن هذا هو مسدد من قبل الإمام في كل المسائل حتى اذا في قضيه الامام سدده حتى اذا في قضيه الامام اجابيا المشكله ترى مو معنى هذا مسدد في كل شيء فاذا قال شيء اخر يعني هذا ما الامام قايله ولذلك الشيخ المفيد مو الامام سدد في قضيه الحام قضيه مشهورة عاميه معناته في, في بقيه القضايا ايمن سدده لا، ولذلك عند فتاوى العلماء ناقشوها ولم يحملوا بها المعادلة لازم تكون واضحة فالسفة الغيبة معناها أننا قد حرمنا حرمنا لتأيد الأعدال وجود الظلمة من برشة حضور الإمام الإمام في غيبته كالشمس تحت الغيوم الشمس تحت الغيوم الناس ينتفعون بالشمس لكن مو مثل الانتفاع. بالشمس الظاهرة ومن دون غيوم فاذا العلام الحلي عندما نقول يذهب الى الامام ويسأل الامام هو معناس في كل الفتوى اللي قال العلام الحلي اذا هذا ما قال به الامام رسول اتدقى فاذا يقول الامام فارجه يعني اخره حتى تلقى امامك لقاء الامام مثل ما قلنا في عصر الحضور وقت. يكون ذلك في عصر الغيبة بالنسبة الى البعض واذا حصل بالنسبة الى البعض مو معنى فيحصل دائما وفي كل المسائل وفي كل الموارد بل فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات الاقتحام الاقتحام الدخول بشده وقوه فالانسان يقف في الشبهة. لا يفتي. لا يفقي لا يفقي لا وصاله لا وصداق يقول لا اعلم يقول لا اعلم المحقق الحل صاحب الشرائع هذا كتاب موجود شوفوا لا تخلو من صفحه او من صفحه الا وقال وفيه تردد وفي يعني ما ادري يا اخي ما ادري مو عين الانسان اذا كانت سريعا في الفتوى واذا كانت سريعا في الخوف وفي اتخاذ القرار هذا هو العين اردت اذا يقول الوقوف عند الشبهات شنو خيرا من الاقتحام في الهلكات فيلاحظ في, في ضوء هذه المرجحات التي ذكرتها المقبوله اذا تعبت نخلينا بكره ان شاء الله او نستمر نستمر لاحظوا فسيلاحظ الشيخ عبد الهادي الصبري يريد يلخص لنا ما يستنبت من هذا الحديث الشريف. سيلاحظ في ضوء هذه المرجحات التي تفضل بها الإمام الصادق صلوات الله عليه التي ذكرتها المقبولة. المقبولة يعني مقبولة. أمير بن حمزة. لهذه الرواية يعني. إن كان أحد الخبرين مشهور الرواية مشهور الرواية نشنو مشهور الروايه مشهور الرواية نشنو يعني, يعني مشهورا في كتب الرواية والحديث مشهورا في السنن رواه والآخر شاذ الرواية شاذ الرواية نشنو قليلا ما نقله الرواة قليلا ما ورد في كتب الحديث يؤخذ بالمشهور ويطرح الشاذ يطرح يعني يطرح كان لا يعمل به وان كان احد الخبرين موافقا في حكمه لحكم الكتاب والسنه والاخر مخالفا في حكمه لحكم الكتاب والسنه صحيح يؤخذ بالموافق ويطرح شنو المخالف واضح لهم واضح ناخذ بما وافق الكتاب ونترك ما خالف الكتاب ما خالف الكتاب يعني ما خالف الأمم ما خالف صريح الكتاب اللي خالف صريح الكتاب أصلاً هو حجة رأيت شنو؟ وإن كان أحد الخبرين موافقاً في حكمه لحكم قضاة وحكام العامة وعلمائهم والآخر مخالف لحكم قضاة وحكام العامة يؤخذ بالمخالف ويطرح الموافع هذه ثلاث مرجحات والمراد بالعامه هنا منه من لم يكن على طريقة اهل البيت سلام الله عليهم اجمع اولئك الرعاع او الرعاع باللغة ورد الاثنان رعاء ورعاء بالفكح والكاس بمعنى عوام الناس بمعنى الضعفاء بمعنى السفلة عرفت شلون؟ هكذا ورد في اللغة الرعاء وقادتهم من الفقهاء الرعاء يعني عوام الناس الذين لم يعرفوا مذهب اهل البيت عليهم ورصاته والسلام وقادتهم يعني قادت هؤلاء الرعاء من فقهائهم الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام يعني شنو المصلحة تقتضي كانوا من وراء الحكام ويبررون لهم يعني للحكام جملة تصرفات يعني كل تصرفات الحكام إيش ما كانوا يسوون كانوا يبررون بأحاديث مختلقة بما يضعون لهم يعني للحكام من حديث فهذا الحديث اللي يوافقهم. هذا الحديث اللي يوافقهم شنو يكون يكون احتمال في مصلحه الحكام وضعوا روايه مختلقة حتى انتشر الواضح يعني وضعوا الاحاديث يعني جعلوا الاحاديث على عهدهم على عهدهم يعني على عهد هؤلاء العلماء انتشارا فظيعا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين